وبيا قوم مالي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس لي فيه علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار لا جرم ان ما تدعونني اليه ليس له دعوه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره وَأَنَّنَا رَدَدْنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَعَ اللَّهُ سَيِّئَاتِنَا مَكْرُهُ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ العذاب النار يعرضون عليها غدو وعشيا ويوم تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وَإِذْ يَتَحَاجَّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الْبُعْفَاءُ لِلَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا إِنَّكُمْ لَكُمْ تَبَعَى فَهَلْ أَنْتُمْ مُقْنُونٌ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا إِن نا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار خزنت جهنم ادعوا ربا ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب